Book 2 21 21 Small talk 2 Mohadatha kassira rakam 2 Mohadatha kassira rakam 2 Mistä te tulette? Mistä te olette kotoisin? Minä aina Minä Min aina ent? Baselista. Anna min Basel. Anna min Basel. Basel sijaitsee Sveitsissä. Basel fi Suisra. Basel fi Saanko esitellä teille Herra Müllerin? اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أقدم لكم السيد ميلر. هانو نلقاهم على إن. هو أجنبي. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. Oletteko ensimmäistä kertaa täällä? Hel hadratuka li avali marra? huna li aval En. Olin täällä jo viime vuonna. Laa. Kad kuntu huna maadi. Laa. Kad maadi. Mutta vain yhden viikon. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة اسبوع واحد فقط. متنوِيهُ التَّتَالَة. أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ اريد انْهُفِن. اهمسَتْ وَتُمُكَافِيَ. جداً. الناس هنا لطفاء جدا. الناس هنا لطفاء. يمارس ميل للتأمين وموس. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. متى ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ olen kääntäjä أنا مترجم أنا مترجم minä kannan kirjoja أنا أترجم الكتب أنا أترجم الكتب oletteko yksin täällä هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك إن وايموني ميهني هو أيضاً لا زوجتي زوجي هنا أيضاً <تصفيق> لا زوجتي زوجي هنا أيضاً يطول عباد ململ طلب سني وهناك أطفالي الاثنين وهناك أطفالي الاثنين